صبلك علي شوي ويضحك زماني لا حال الله وانا في بكاني ربك والعالم ولا درى بالنسب صبرك علي شوي ويضحك زماني الصفر نص العشق والعشق غلات لا حل له وانا ابنكاني ربك هو العالم ولد راب الاسباب يا صبر لو حسيت بالإيبالاني قلت مندح الفراج والفتاح باب طاعت قلبي بي حتى عصاب Hey يذلي يحس ويعاني قبل اشتكي واسمع ملامات واعتاب من نظرتي يقرأ كلام ومعاني ويرد عني الجرح من قبل ما مصاب كاني تعززلي وخيرا جفاني فأقفى وأنا مدري أظنه نساني فألا الأمل موجود وطن كدام كانت عززلي وخيرا جفاني مدري حقي.